و أ ع ت د ن ا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم و ب ي س المصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها سمعونها شهيقا وهي ت ف و ر تكاد تميز من الغيظ كلما فالقي فيها فوج سالهم أ خزنتها, خزنتها الم ياتكم نذير قالوا ب ل ا قد جاءنا نذير فكذبنا, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير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 إ ن ه عليم بذات الصدور أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه النشور آ م ن ت م من في السماء ا يخسف بكم الارض ف إ ذ ا هي تمور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 أ َ م َ ن ْ هذا ََ الذي َِّ يرزقكم َُُُُْ ان امسك ََ رزقه َِْ بل َْ لجوا َُ في عتو ٍُُ و َ ن ُ ف ُ و ر ٍ أ َ ف َ م َ ن يمشي َِْ مكبا ًُِ على ََ وجهه َِِ أ َ ه ْ د ى امن أ ََ يمشي َِْ سويا ًَِّ على ََ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُِْ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 ف ل موسوعه ا ر أ ه زلفة ج النابلسي ذ ي ك ف ر و و للعلوم الاسلاميه اهلكني الله و موسوعه ن معي أ النابلسي فمن يجير ا ك ا ف ر ي من ع ذ للعلوم ه الاسلاميه ن هو اسماء الله ا ل ح س ن ما ل ف ض ي ل ا ل د ك و ر محمد راتب ا ا